مكة عالم من النواح مكة عالم من الحزن والنواح وشق الجيوب ولطم الخدود عالم من الغضب هند بنت عتبة يتفطر قلبها لمقتل والدها وعمها وأخيها جبير بن مطعم تحاصره عائلته تطالبه بالثأر من حمزة لقتله عمه طعيمة فيعدهم بذلك أبي بن خلف الذي نفذ بجلده يشتري جوادا يتدرب عليه أملا في قتل نبي الله عليه قال النواح والعويل بين الوثنيين، فنبههم بعضهم قائلا لا تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم هنا حسر النواح داخل البيوت أمست مكة عالما من الفوضى والانكسار وبلا قاده، فقد سقط الطواغيت الستة واختفى أبو لهب سقط أشرس أعداء التوحيد وبدأ عهد جديد هو عهد الثأر اجتمعت قريش تبحث عن زعيم يخلف الطواغيت السبعة فتوحدت لأول مرة فالإسلام علمها كيف ترتب نفسها فالتفت حول زعيم واحد هو أبو سفيان لا ينافسه إلا العباس لكن العباس مأسور في المدينة ولا بد من إطلاقه لا سيما وقد علمت قريش أن محمدا لم يقتل الأسرى وأنه يطالب بفدائهم فبدأت كل عائلة ترسل فديتها وهنا حدثت معجزة رآها الصحابة فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسيراً يقال له أبو وداعة السهمي قال لأصحابه وحياً لا يكذب إن له بمكة ابن تاجراً كيساً ذا مال كأنكم به قد جاءكم في فداء أبي وذات يوم وحين خيم الليل إن سل المطلب ابن أبي وداعة دون علم قريش فقدم المدينة ففدا أباه بأربعة آلاف درهم، فرح المؤمنون بالفداء وبتحقق المعجزة أما في مكة فانتشرت أخبار دفع الفدية في بيوتاتها حتى وصلت إلى بيت زينب بنت رسول الله الشابة المؤمنة الحزينة التي اجتمع أحبابها في المدينة وهي وحيدة هنا في مكة فزوجها أبو العاص بن الربيع أسير هناك والشوق يقتلها للحاق بأبيها وأخواتها تسمع زينب بفداء الأسرى فتمد يديها خلف رقبتها وتحل قلادتها الغالية قلادتها التي أهدتها إياها خديجة يوم زفافها ثم تضعها مع بعض المال في يد أحد أفراد عائلتها ليأخذها للدولة الإسلامية علهم يطلقون زوجها علّ والدها يرق لحالها عندما يرى ذكريات خديجة مرصعة عليها تقاطر الوثنيون نحو دولة الإسلام يدفعون الفداء ويستلمون الأسرى هنا تقدم الأنصار بطلب حول أحد الأسرى لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفضه بشدة